وََّا زِعَاتِ رَرْطَْ وَنَّ شِفَاتِ نَشْطَم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 تلكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان وبرزت الجحيم, وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة فأما من طغى وااثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى وانما من خاف مقام ربه وانما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما